بسم الله الرحمن الرحيم حبيب أنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته القرآن الناربي القيوم على بون بشيره نذير فأعرض أنثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قل في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وطر وبين بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون وَاِنَّمَا انا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اليَّ اَنَّ مَاءَ لَاهُكُمْ اِلَاهٌ وَاحِدٌ اَنَّ مَاءَ لَاهُكُمْ إله وَاحِدٌ فَا فاعتقبوا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أن ذلك رب العالمين وجعل فيها رأسها من فوقها وبارك فيها وفتر فيها وَتَأْفِي أَرْضَعْتِ أَيَّامًا سُرَّاءَ لِسَانِرِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ دخان فقال لها وللأرض اتياطا وعن أو كرها أَتَيْنَا تا أتينا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفوة ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتموت إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء إنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 أرصلا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآبرد أخزا وهم لا ينصرون أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون جين الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعزاء الله إلى النار فهم نعموا وأبصرهم وجنودهم بما كانوا يأمرون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا.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 تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ربنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبح برو ف النار مسول له وإي استعبو فما هم من المعتبين وقينا لهم قرآن فزين لهم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 قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغنبون فلنذقن الذين كفروا عذابا شديدا انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَّنَكْجَزَنَّهُ وَأَعْدَنَّ هم في هذا الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن وَالْإِنسِ نَجَعَلُهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامٍ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَنِ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 ألا تغافو ولا تحسنو وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 وَا إِلَّذِي حَوَّنَ الْعَذَابَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 غَطَّتِ الْأَرْضُ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهَذَا تُربَتَ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا لَن مُحْيِي الْمَوْتَى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّالِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا ما شئ أنتم إنَّهُ بما تعملونَ بصير إلا الذين كفوا بالذكر لما جاءهم وإن له لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد كيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أجيم ولو ان ان احجميا لقالوا لولا فُسلت اياته احجموا ربي قل وللذين امنوا هدى وشفاء والذين لا ي في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولو لكلمة سبقت من الرض في كلا قضي بينهم وإنهم لفي شك منهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك برداب للعبيد إليه يرد علم الساعة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 إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُحْسِنُونَ وَالْمُحْسِنُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ احييش لا يسأم الانسان من دعاء الخائن وان مسه الشر فياوس قنوطا وان اذا قناه رحمه من نام بعد ضراؤه مسّه لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة وَلَئِنْ رُجَّتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَالْحُسْنَ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَلَا أَبِي جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَارًا